اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل ذريته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فلما كان المؤمن الذي يخالط الناس واصبر على أباهم خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أباهم وسببوا هذه الخيرية أن المؤمن الله يخالط الناس فإنما يحتسبوا في مخالطتهم هدايتهم وإصلاحهم وتكسير سوادهم ومنعهم من الباطل وحملهم على السواد والأمر الثاني احتماله أذاهم وصبره على ذلك لذلك كان المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خيرا من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم وحتى يصبر على أذاهم فإن سم أسبابا هي المشاهد من شهدها عليه ما يجده من اذى الناثلة. جمع هذه المشاهد امر كلي واحد وهو قطع النظر عنهم. والنظر الى من اقدرهم ومن ودبرهم وذا قطعت النظر عن الأسباب ونظرت إلى ما وراء الأسباب لوجدت المخلوقات أدوات لم تجد من المخلوقات إلا كونهم أدوات بها ينظر الله تعالى قدره وينفذ الله سبحانه وتعالى أمره فإن تحقق منه هذا الوجه من النظر فاشتغل قلبه بموجب ذلك هان عليه ما يجده من أذى الناس وتيسر له الصبر على ذلك وقد ذكر ابن القيم احد عشر مشهدا بها يبلغ المرء الانتفاع باذا الناس حتى يكون اذا الناس له كما هو شأنه حتى يكون ذلك سببا لقربه من الله تعالى وإدراكه مواطن الخلق من عمله وذلك أنه إذا أبصر الله تعالى من وراء أفعال الخلق وسبباً ورأى الله تعالى سببا مدبرا لأفعاله علما أن ذلك بالختمة وأن من وراء ذلك كمال الرحمة وأن في ذلك تنبيها على مواطن الخلل في عملي لأما الأمور التي ذكرت من قيم وسمناها مشاهد فإن شأنها أن يعيها القلب أولا وأن يعيشها ثانيا حتى تأخذ معنى المشهد فالأمر الأول مشهد القدر وأن هذه الأشياء التي تضعيقك من غير مقدورة لله تعالى مفعولة له فإذا كانت مقدورة لله وقد علمت أن قدر الله تعالى مجتمل على الحكمة والرحمة فأن ذلك يستدعي رضاك يستدعي فرحك يستدعي صبرك وإذا ما حققت الأمر الأول وهو شهودك ان هذه المخلوقات مقدرات لله تعالى وان اقدار الله تعالى جارية على وفق الرحمة وبمقتضى الحكمة استدعى ذلك منك المشهد الثاني وهو مشهد الصبر وذلك ان الصبر نصف الإيمان أو أن الصبر ضياء وأن من أنواع صبر الصبر على مقدور الله تعالى. فافعال المكلفين التي رد ما ضايقت إنها في الجملة لما كانت مقدورا لله فإنها من قدره وقدر الله تعالى. حقه منك الصبر عليه ان تصبر على هذا القدر فاذا حصل منك هذا المشهدان ورأيت هؤلاء الخلق مربوبين مقهورين فهما حنقك عليهم وصختك من فعلهم وغدى بكى على أباهم إذا كانوا مربوضين مقبورين وكان فعلهم مقدورا لله تعالى بأمره وتدبيره بأمره القدري وتدبيره الكوني لما كان الأمر كذلك أفتراهم حينئذ موضعا لصصتك عليهم او حنقك من فعليا انهم اذا كانوا مربع بين مقهورين فلا محل لسخطك على فعليا او حنقك من امرهم فبذلك تصير المشهد الثالث وهو مشهد العافو والصفح والحلم أن تعفو عنهم فانك تحب ان يعفو الله عنك وان تعفو عنهم لانهم مربوضون مقهورون والله تعالى هو ثلتهم عليك وهو اجرى هذه الاسعال على ايديهم وهذه الاخدار دافع عليه الله تعالى بافعاله وانضامها بذلك اظهرت سخط انهم بذلك ينبغي ان يكونوا في محل عفو وصفح وحلمك وهذا هو المشهد الثالث واما المشهد الرابع فإذا أبصرت هذه الأفعال مقدورة وأبصرت ما وراءها من الحكمة والرحمة وعلمت في النهاية أنك كذلك مربوض مقدور تجد موضع لسخطك أو تجد السخط حمقا وكفرا سيكون الصخط الصاخطين حمقا منهم وكفرا لمعم الله عز وجل عليهم فبذلك تصير للمشهد الرابع وهو مشهد الرضا فان ذلك لما كان مقدورا فحق القدر منك بعد الايمان رضاك رضاك بهذا المقدور فوق كون هذا المقدور تطويرا لذنبك وتنبيها من لك على مواضع الخلل في سيرك. ثم اذا ارصرت من أساء اليك واجبتهم في الجملة مندرجين في وصف المفسدين الذين استولى غيرهم على حسناتهم فوجدتهم قد وهبوا إليك حسناتهم بإثاءتهم إليك فإن ذلك يقتضي منك أن تشهد مشهد الإحسان وأنهم أعطوك باقيا في فان فإن هذه الإساءة سرعان ما تزول ولا تلبس أن ينخضي أثرها أما حسنات أولئك المسيئين فإنها باقية لك دافعة لأمرك أو مثقلة ميزانك فتشفى صير ذلك فيصير كذلك إلى مشهد رؤية الإحسان أنهم انقصدوا الإساءة فقد أحسنوا إليك اولا لحسن استقبالك لهذا المقدور لك عن ربك وحسن استقبالك أشهدك هذه المشاهد فنقلت من إيمان إلى إيمان ومن إيمان إلى إحسان وعرفان فبذلك تصير إلى شهودك مشهد الإحسان وأن في طي هذه الإساءة والمضايقة لك إحسانا باقيا إلى يوم الدين اذا نظرت بعد ذلك الى قلبك وجدت القلب محل محبة الرب وذكره وشهود نعمه. عرفت ان محل في قلبك للاشتغال بالسأر لنفسك. والغضب لها فإنها ثانية وذكر الله عز وجل أكبر ولذكر الله أكبر وذكر الله عز وجل أبقى وذكر الله تعالى أنفى لأثر ما وقع في نفسك من الضيق والألم وبذلك تصير الى مشهد السلامة وبرد القلب ان يسلم قلبك من الحنق على غيرك ومن الرغبة في السائر لنفسك فانها احقر من ان تسأر لها او تغضب لما نيل منها فان ما نيل منها سبب ريكها وإن ما نيل منها لو فهمت وعقلت إنه تنبيه لها على عيوبها وآثامها فكيف تشغل القلب بالسأر لها فتصير إلى مشهد السلامة سلامة القلب من الغضب للنفس والحقد على الغير وقصد الثأر لها مع آثا منها وذنوبها وكونها ثانية غير باقية. ثم إذا تفكرت في عواقب الأمور وأردت أن تؤكد معنى سلامة القلب وخلوه. من الحقد على الغير وقصد الثأر للنفس فإن ذلك يتضمن فائدة أخرى وهي فائدة الأمن في العاقبة فإن من سامح غيره كان بمأمن من تولد على عداوة ذائدة على العداوة السابقة. فيحملك على الصبر واحتمال الاذى شهودا مشهد الامن. وان في صفحك ومسامحتك امنا من تولد عداوة زائدة على العداوة السابقة لتولد عداوة ثالثة ويظل العبد غير آمن من عداوات ومكر الخلق به فهو في حاجة إلى أن يأمن مكرهم وينجو من عداواتهم ويهون آلام هذه المضايقات أن تشهد مشهد الجهاد. يعني اذا كان ما نالك من اذى الناس متولدا عن صدعك بالحق واعلانك بالصواب وانكارك المنكر ورفضك الباطل فإذا أصابك بسبب ذلك أذن فإن ذلك ينقلك إلى حال المجاهدين فتشهد مشهد الجهاد وأن شأن المجاهدين أن ينالهم ما يقتضي صدرهم وأن ذلك عاقبته عند الله تعالى النصر بعد الجهاد والصبر. ثم إذا أتفكر لوجدت أيها الصابر على الآذى المحتمل له لوجدت نفسك بأذى الخلق لك وبصبرك على ذلك واحتمالك لا لوجدت نفسك في نعمة عظيمة من وجه اما الوجه الاول فكونك مظلوما يرقب النصر فكيف تسوي هذا المقام بمقام الظالم الذي يخاف الانتقام فمن بات مظلوما كان على وشك أن تدركه إعانة الله تعالى ونصره ومن بات ظالما كان على حذر وخوف أن تناله عقوبة الله تعالى ونقتب وكذلك يشهد النعمة من هذا الأذى في الجملة مكفرا للخطايا فهو بتكفيره خطايا بالتكفير عن خطايا هو نعمة من الله عز وجل ثم إذا تفكر في هذه بلوية التي أصابته من أذى غيره وتفكر فيما نال الغير من مصائب وبلايا لوجد نفسه في نعمة إذ بليته أخفه من بلية غيره ومصيبته أهوم وأقل من مصيبة غيره ثم إذا تفكر بعد ذلك في عاقبة أمره لوجده يوفى أجر هذه البليث يوم القيامة فهي نعمة من هذا الوجه كذلك ومن احتمل أذى غير خصوصا إذا كان هذا الأذى في جنب الله وكان هذا الأذى بسبب سعة الله و. من جراء الجهاد في سبيل الله له أن يشهد مشهدا جليلا آخر يثليه ويهون عليه بموغ كمال الصبر وكمال الاحتمال وهو مشهد الأسوة فإن رسول الله عز وجل أعظم الناس احتمالاً للأهى أوهوا في الله أيما إذا وأوهوا في الله عز وجل بمقدار لم ينل غيرهم وصبروا في الله تعالى حق الصبر وصبروا في الله تعالى صبرا. لم يبلغه غيرهم فلكل احد من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم حق شهود نشهد الاسوة اذا ناله شيء مما يكره وان له في ذلك اسوة في النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأنه مهما ناله من الأذى أو مهما حاول نفسه على الصبر والاحتمال فإن ذلك دون ما نال النبي صلى الله عليه وسلم بكثير وإن صبره مهما كان لا يقارن بصبر الأنبياء وعلى رأسهم النبي عليه الصلاة والسلام آخر المشاهد مشهد التوفيد وهو أول ما بدأ به الكلام وهو أن تشهد أن هذه المخلوقات مرضوبات مقهورات وأن الله تعالى على الحقيقة هو الفعال وأن كل ما يجري في الكون قدر الله عز وجل الحكيم وفعل الله تعالى الجميل فيكون ذلك حامل لك على تثبيت هذه المشاهد وتأكيدها واستحداري وتحسيني ما غاب منها قال ابن القيم في مدارج السالكين تقول وها هنا للعبد أحد عشر مشهدا فيما يصيبه من أذى الخلق وجنايتهم عليه أحدها المشهد الذي ذكره الشيخ هو صاحب منازل الهروي صاحب منازل الثائرين وهو مشهد القدر وأن ما جرى عليه بمشيئة الله وقضائه وقدره فأراه كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار فإن البشرة يقفون أمام هذه الأقدار مكتوف الأيدي لا نفر لهم مما قضى الله عز وجل عليهم وربما رأوا فيما يجري عليهم من غير ذلك من الأقدار أو الأقضية فكاة أو فرارا فحاولوا مغالبة ولا يقدرون ومن كمل عقله وتم ايمانه ويقينه نزل سائر ما يجري في الكون من افعال وامور منزلت هذه الاقدار الماضية والاحكام الربانية الغالبة فيراها كالتأذي بالحر والبرد والمرض والألم وهبوب الرياح وانقطاع الأمطار فيكون همه في كل شأن من هذه الشؤون وحال من هذه الأحوال يكون همه استكمال عبوبية الله تعالى فيما قضى فإن الكل أوجبته مشيئة الله فما شاء الله كان ووجب وجوده وما لم يشأ لم يكن وانتنع وجوده واذا شهد هذا السراح وعلم انه كائن لا مخالة فما للجزع من هوج وهو كالجزع من الحر والبرد والمرض والموت، فإنها أقدار غالبة وأحكام ناضرة، لا انفكاك للخلق عنها ولا دفع من الخلق لها. المشهد الثاني مشهد الصبر، فأشهد وأشهد وجوده. وحسن عاقبته وجزاء أهله لما يترتب عليهم الغلطة والسرور فيجيب الصبر لكرم الصبر من الإيمان وأن الإيمان الذي لا صدر معه ليس إيمانا كاملا وأن الصبر واجب ان الصبر بانواعه الثلاثة واجب ان الصبر على اقدار الله والصبر عن حارم الله والصبر على فرائض الله ان كل نوع من هذه الانواع واجب وفرد لازم فاشهد واجبه وأنه يجب عليه الصبر وهو حبصه نفسه عن التفخط بالمقدور وحبسه نفسه عن التشكي وحبسه نفسه عن التصرف بخلاف أمر الله عز وجل وعلى خلاف الشر فبعد ما يشهد وجيبه يشهد حسن عاقبته حتى يحقق من نفسه مشهد الصبر يشهد أن عاقبة الصبر النصر وأن عاقبة الصبر الفرج وَأَنَّ مَعَ الْعُسْرِ الْعُسْرَ وَأَنَّ مَا يُرْفَعُ الصَّابِرُونَ أَجْرَهُم بِغُيْرِ حِسَادٍ وَأَنَّ الصَّابِرِينَ عِيَةَ اللَّهِ تَعَالَى أَلَتِي تَقْتَدُ الْحِفْظَ وَالتَّفْبِيْتَ وَالتَّأْيِدَ الْإِعْانَة فأشده وأجد غيره وحسن عاقبته وزغاء أهله وما يترتب عليهم الغرصة والسرور وخلصه من ندامة المقابلة والانتقام فاستريح قلبه من مقدوة الإساءة بالإساءة واستريح قلبه. من رؤيته تلقي ذلك عن الخلق فيريد ان يقابلهم بمثله حتى يشعر تلقي ذلك عن الله وعنه فعل فعل الرب الرحيم وفعل الرب القادر القاهر فاستريح من نداء المقابلة والانتقام في الانتقام فانتقم احد من نفسه قد اتى ان اعقبه ذلك نداء وعلم انه ان لم يصبر اختيارا على هذا وهو محمود صبر ترارا على اكبر منه ومنهم فصبروا من فكاك عنه فإما أن تصبرك باختيار نفسك وتكون بذلك نثابا على فعلك محمودا عند الله تعالى على ذلك وإن لم تصبر إن لم يصبر العبد اختيارا على هذا المقدار لم يغير جزعه شيئا من المقدار الذي هو عشد كرامته للنفس الناس كه صبر وما بالعجوب في الثالث مشهد العرف والصف والحلم وسببه أن تجاوز الناس وأن تنجرا إلى تقدير الله تعالى الغالب. فبذلك يكونون محل شفقتك لا موضع انتقامك. فيستحقون عفوك وصفحك وحلمك. يقول ابن القيم فانه متى شهد ذلك وحسن له حلاوته وعزته لم يعج من عنده الا لعشن في بصيرته فانه ما زاد الله عبدا بعصر الا عزه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وعلم بالتجربه والمجوب ومن تقم احد لنفسه الا كانت في المشهد الثالث تحتاج إلى تحصيل السبب وتأكيد هذا السبب فسبب شهوبك مشهد العفو والصرح والحلم إدراكك أن هؤلاء الخلق مربوضون مقهورون وتأكيد هذا السبب لتشهد العفو نشهد العفو والصف والفلم أن تتذكر في عاقبة العفو وأن عفوك عنهم لا يزيدك إلا عزة وما زاد الله عددا بعفو إلا عزة وأن انتقامك لنفسك خطأ منك فإن ذلك أولا مصالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من لنفسه قط إلا أن تنتهك حرمة الله فانتقم لله عز وجل وكذلك في ذلك تأكيد لكبر النفس وعروها وعروها فهي في شأنها فإنها أحقر من أن تهضب لها أو تنتقم لكرامتها فإنها أصغر وأهون وأحقر من ذلك وإن الله يستشق الغضب والانتقام والسعر والسعر إنما هو الدين هو الذي ينبغي أن نرضى لضواعه انتهاء حدوده وظهاب حرماته وهو الذي يستوجب رددنا وسأرنا وانتقامنا ومنتقم أحد منفسه من إلا هل لأن شأنه أن لا ينتقم لله فمن انتقم لنفسه وجه طاقة للانتقام بدل ان تكون لله وللدين ولما يبقى وجه لانتقم لنفسه ليثبت كبرها وللحقيرة المهينة وعزنا وهي فليلة لا شأن لها وليزيف من أمرنا ويهضى عن عيبنا وذنبها هذا وفي الصف والعرف والخلم من الحلاوة والتمأنينة والسكينة وشرف النفس وعزها ورفعتها عن تشفيها بالانتقام ما ليس شيء منه في المقابلة والانتقام المشهد الرابع مشهد الرضا وسبوع ان تعلم ان غالث بقدر الله وحكمه وقدر الله تعالى يقتضي رضعك فإنه قدر مجتمل على الحكمة والرحمة والمثلحة يقول ابن القيم مشهد الرضع مشهد الرضع, مشهد الرضع وهي فوق مشهد العفو والصفر وهذا لا يتمر إلا للنفوس المكمئنة لا سيما إن كان ما أصيرت به سببه القيام من الله فإذا كان ما أصير به في الله وفي مرداته ومحبته رضيت بما نالها في الله وهذا شأن كل محب صادق واردى بما وناله في رضى محبوبه من المكارب هذا إن نعم العبد للنفسي مقامر المحبة وإن كان وهو كذلك فيما دونها من المقامات فإن شأنه أن يرجى بحكم الله وقدره لأن في ذلك إصلاحه وتنبيهه على سوء فعله فيها ترقى وشهد مشهد المحبة فإن محبته لله تعالى تقتضي رضاه عن فعل الله تعالى وكل ما في الكون أفعال لله تعالى أفعال أفعال جميلة من رب جميل من ملك دليل وهذا شأن كل محب صادق يرضى بما يناله في رضا محبوبه ابن المكار، ومتى تسخت به وتشكى منه كان ذلك دليلا على كهبه في محبته والواقع شاهد بذلك والمحب الصادق كما قيل من أجلك جعلت خدي أرضا للشامة والحسود حتى ترضى من أجلك جعلت خدي أرضا للشامة والحسود حتى ترضى ومن لم يرضى بما يصيبه في سبيل محبوبه فلينزل عن درجة المحبة ولن يتأخر ثلاثة من همن يشاء والمعنى ان من لم يبلغ الرضا بالمحبه فمن الرضا باليمان ان هو قبل المحبه واكن المحبه فمن الرضا واشتر المقدور على الحكمة والرحمة والمسلحة فإن ذلك جدور بأن يبلغه رضاه عن الله تعالى في ما قضى وأهل خلق وجنواتهم عليه إذا حصلت فإنها من ما قضى والمشهد الخامس نشهد الإحسان وهو أرفع منا قبله وهو أن يقابل إساءة المسيء إليه بالإحسان وحتى تقنع نفسك بذلك فإنك تشهد المسيء إليك وقد أحسن إليك إحساناً بالغاً بأن يهدك حسناته وهي باقية ناسعة في مقابل هذا الأذى العارض الذي لا يلبس طريلا حتى يجهد أثره فإذا كان قد أحسن إليك بذلك فإن حقه أن تقابل إحسانه الذي صورة بصورة الإساءة أن تقابل ذلك بالإحسان وهذا المشهد دل عليه قوله تعالى ادفع بلته أحسن السيئة فإذا الذي بينك وبينه عدا ولا تستوي الحسنات ولا السيئة ادفع بلته أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم كأنه ولي حميم فقالوا تعالى ادفع بلته أحسن يعني جاز إثاءة المسيء بإحسانك إليه وأقنع نفسك بأنه مربوض مطلور وأن فعله وجنايته عليه أفضت إلى إحسان بالغ إليك فإنه, وهبه فإنه وهبك حسناته وهذا إحسان بالغ إليك فيحسن إليه كل ما أساء هو إليه ويهون هذا عليه علمه بأنه قد ربح عليه بأنك لما احتملت أذىه وصبرت على جناته أنك قد ربحت عليه وأنه قد أهدى إليه حسناته ومحاها من صحيفته وأثبتها في صحيفة من أثاء إليه ينبغي لفع تشكرا وتحسن إليه بما لا نثبت له إلا ما أحسن به إليك وهنا هنا ينفع استحضار مسألة اقتضاء الهبة الثواب وهذا المسكين قد وهبك حسناته فإن كنت من أهل الكرم فأصبر عليها لتصبة لتصيبة على الهبة وتأمل ربيع الراهب فيها فإن النبي صلى الله عليه وسلم من جيده وقرمه إنه فإن جيده صلى الله عليه وسلم وقرمه كان من غير حدود فكان من جوده وكرمه أنه يقبل الهدوية ويصيب عليها صلى الله عليه وسلم فاستخبر هذا المعنى هنا فإن من آساء إليك أهدى إليك حسنك إنه يستحق شكرك في أنه محى هذه الحسنات من دوانه وأثبتها في دوانك ويستحق شكرة على ذلك ويستحق بعد الشكر أن على هذه الهدية فإذا أسرته عليها كافأت معروفه بمعروف خور منه وكنت في مأمن من رجوعه في هدته إذن هذا حكايات معروفة عن أرباب المكارم وأهل العزائم ويهونه عليك أيضا علمك بأن الجزاء من جنس العمل فإن كان هذا فإن كان هذا عملك في إثاءة المخلوق إليك يعني عفيت عنه وأحسنت إليه مع وضعفك وفقرك وظلمك فهكذا يفعل المحسن القادر العزيز الهاني بك في إساءتك يعني أن مقابلتك الإساءة بالإحسان يمنح أن تكون على رجاء منك أن يقابل الله عز وجل إساءتك بالإحسان سبحانه وتعالى وعفوه ومغفرته ومصودته ومن فعل ذلك كان على صدد ان ينال هذا السواد وتلك العاقبة يقعف حتى يرجو إحسان الله عز وجل مع إساءته يقابلها بما قابلت به إفاءة عبده إليك فهذا لا بد منه وشاهده في السنة من وجوه كثيرة لمن تأملها المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب يعني أن من أحسنت إليه وعفيت عنه بعد رضاك بالمقدور وصبرك عليه ففيما تشغل قلبك بالثأر او الغضب فلا محل لشغل القلب بذلك والقلب ينبغي ان يشغل بالله تعالى وذكر نعمه والتفكر في احسانه فإن اللبيب العاقل الفطن لا يشتغل بقصد فقر نفسه وغضب والانتقام لها بل يشتغل بقصد تطهير نفسه وتنظيفها وإصلاحها فهو يعلم أن ما أصابه من أهل خلق واجنايتهم عليه أن سبب الزوجة زنابه وعيوبه في حريم به أن يشتغل ب... لاهتمام لترك هذه الزناب وأن يتوجه الله تعالى والجاء إليه في المباعدة بينه وبين تلك العيوب وسلامة القلب من العداوة للناس والحمط عليهم والغضب فعليا أساس من أسس الإيمان لم تكاك عنه يقول ابن القيم المشهد السادس مشهد السلامة وبرد القلب وهذا مشهد شريف جدا لمن عرفه وواق حلاوته فهو علّى يشتغل قلبه وسرّه بما ناله من الآهاء وطلب الوصول إلى درك ثأره وشفاء نفسه بل يفرغ قلبه من ذلك فقراً وإيماناً فقراً منه أن ما أصاله من أذوّة الخلق وجناوتهم وأن والت بذنبه وإيمان مقتضي من التفرغ من داوات هذه العروب ومدافعت هذه الزنوب بدل أن يكون مشغولا باكتفاد ذنب آخر في السئر لنفسه والغضب لها مع كونها اخشى ما كان من نبات عنونه قلبه من غير ورى ان سلامته وبرده وسلوه منه انفع له ما علم وراتب وكذلك لان القلب مشغول بعذارته لنفسه لأن أعدى أعدائه نفسه التي ضجن بيه فردل أن يفكر في السائر من الغير والانتقام منهم لأنه أن يشتغل بإصلاح النفس وتأذيبها ومجامدة آفاتها وعيوبها وذنيبها وروابتها عن مألوفاتها ومحبوباتها حتى تستقيم فينبهع السبب الذي لأجله صلف الله عز وجل الخلق عليه فأرى أن سلامته وبرد وبرده وخلوه منه أنفع له ألز وأطيب وأعوام على مصالحه إن القلب إذا اشتغل بشيء فتروا ما هو أهم عنده وخير له منه فبذلك سيكون بذلك مغضون هد أنه وإن أراد الانتقام فسيكون ذلك بالعدل لكن ألا تراه سوة ما هو أهم من ذلك من إطلاحه نفسه وتهذيبها وتقويم عيوبها التي هي سبب لتثمية الخلق عليه سيكون حتى مع دعم دقاته بالشرع وتقيده بقيده الشريف حتى مع ذلك يكون قد فوت ما هو أهم منه وهو تنجيل النفس وإصلاحها فيكون بذلك مغبونا والرشيد لا يرضى بذلك ويرى أنه من تصرفات السفيل فكأنما يسعى في إصلاح غيره وهو عن إصلاح نفسه مشغول مغافل يعني أن غاية ما ورد لذن تقم لنفسه غاوة ما تبرره له نفسه أن في ذلك إصلاح غيره وكفه عن الظلم ومنعه عن التنادي في الخوض في حقوق الناس أو أعراضهم بالباطل لكن أليس في ذلك شغالا عما هو أهم وهو إصلاح نفسك يا أيها المشغول إن ثولت لك نفسك ذلك يا أيها المشغول لإصلاح غيرك يكون ذلك من تصرفات السفير فأول سلامة القلب من انتلائه بالغل والوسالس وإعمار الفكر في إدراك الانتقام وهو لو كان عاقلا يودّن هذه الطاقة في كراهة ذنوبه وفي السآم والدجر وفي السآمة والدجر من آفاته وعوبه بدلا أن نصب ذلك كلهم على غيره بقي علينا من المشاهد مشهد الأمن ومشهد الجهاد ومشهد النعمة والأسوة والتوحيد فعثى أن يعين الله عز وجل عليها بعد نكتفي بهذا المخبار والله أعلم والحمد لله رب العالمين